الوحدة الثانية عشرة الهوايات الدرس الثامن والستون المفردات انظر واستمع وأعد هواية الفروسية السباحة طابة خط النسخ خط الرقعة المراسلة اللغة العربية الرياضة التدبير المنزلي الرحلات كتب اسلامية كتب علمية كرة القدم جمعية العلوم صحف مجلات جناح جمع الطوابع جمعية الصحافة آيات أحاديث السفر تختار الوحدة الثانية عشر الهوايات الدرس الثامن والستون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد طويل قصير كبير صغير قريب بعيد قليل حار بارد غالي رخيص